ايها المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون طال معكم في ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلات زمجري يا رود أنت أحلى رشيد قوم نحن روح الشهيد حقنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب لم تغن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزاقت سالمحا دبا فيها الوهن شرادا ترمحا أيها المسلمون أيها المسلمون Ayoha, ik ben hier. Ik ben